قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارب المؤمنين إن أنا إلا نذير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 فأَن جَيْنَهُ مََّ عَهُ فِيفُللكِ المَشتُون ثَُّ أَغْرَقَناَا بَعجُ الْ الباقِي إَِّ فِي لَلِكَ لآيَيتَ وَمَا كانََ أَكْتَرُون مُؤْمنِن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيِيز الرَّحم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 117. وقالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 118. أتبنون بكل ريغ آية تعبثون 119. وتتخذون مصانع لعلكم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 وَجََّّاتِ وَعمون إِنّ أَخَفْ وَلَْكُم ماذاَابَ يَوْ مِنْ عَظم قَاوا سَوَ أُنَّ لَْنَ أَوعوْتَ أَمْ لَتَكُمْ مِنَ الواعِضين